جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا with what they were doing. And if those who were destroyed, they would destroy them the fire. Every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 بآيات ربه ثم أعرض عنها عَنْهَا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه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 from the Z justice yet on its right, your 정체�や your background on his path un grâce on your purpose on them in لفضيله